بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لطابق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من قُتِلَ قتل الخراخون الذين هم في غمرة تاهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون دوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعدلون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 صَرَّ رَبِّ السَّمَايَ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْفِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ كَرُونَ فَرَغَ إلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِدٍّ قربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وذشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرف فطكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرتلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسلسين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 فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مدين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم ريح العقيم ما تدر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي تمد إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الطاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوما نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاتقين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فكروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إن Com men hona مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساخر أو مجنون أتوافوا به بل هم قوم طافون فتول عنهم فما أنت بملون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والعنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يرعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة